واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفع ولا يملكون موتا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا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 وَقدِمن إلَ مَا عَعملِلُوا مِنْ عملِم فَجَذْنَاهُهَبَا أَم مَثُور أَصْحَابُ الجََّة يَوومَائِذٍ خَيرُم مستُسْتَكَرَّ وَأَحْسَنُ مَ قلَام وَيَوْومَةَ الشََّّّكُ السَّماءُ بالِالغمامِ وَنُزِّل الْملائكَةُ تنزيلا.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 وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوئي فلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزؤا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كد لا يضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سميلا أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون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 ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شينا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو الذي مَج البَحرينِ هذا عذبُ فرُةُ وَوهذا مِلْلحُل الأُجاجُ وَجعل بينهُماَا برزَخاء وَجعل بينهُماَا برزَخَو وَوحجرَم محجور وَوهو الذيذ خللَقَ منِن الماءِ بَشر فجعلهَُ سَبو وصِهرا وكان ربك قديرا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 والذينَ إذ أَافَقلَم يُسْرِفُ وَلَم يقُتِر وَوكان بَ ذلكِكَ قوَومَا والذينَ لا يدععون مع اللهِ إ هن آآخَرَ وَلَا يقُتُلون نَفْسَ التي حََّمَ اللهَّ إِلَّا بِالحَقَّ وَلَا يقُتُلونًا نَفْسَ التي حََّمَ اللله إلَّا بالالحَّ وَلَا يَزْنون وَمه يَفعذَلِكَ يَلْقثامام يوضع عفله العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما